واخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاد الله قال معاد الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اننا اذا الظالمون فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مَا فَرَرْتُمْ فِي يُوسُفَ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 وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قالبا ثولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل اسال الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولانهم وقال يا اسف على يوسف يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَذًا حَتَّى تَكُونَ حَرِذًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَنُذِرَ اللَّهِي تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحزني إلى الله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 انه لا يياس من روح الله الا انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما سنا مسنا واهلنا اضطر وجئنا ببضاعه مزجا أَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي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 إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ طَالُوتُ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين لا تثريب عليكم اليوم الله لكم وهو ارحم الراحمين. لا تثريب عليكم اليوم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 فَلَمَّا فَصَلَتِ اللَّيْلُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن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 فَالَ صَوْفَ أَسستَغْفِرونَكُمْ رَبّ إهُ هو الغَفُور الرحيم صَوفَ لَكُمْ رَبّ إِهُ وَالغَفُور إهُ هو الغَفُور الرحيم فَلَمَّ دَخَلوا عَ يُوسُ فَأَوَ إلَيْهِ أَبَوَعين وقال دخلو مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا هذا تاويل رؤيا لي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء ابيكم وجاء ابيكم من, البدو من بعد ان الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم